أو أكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سراً إلا, إلا أن تقولوا قولاً معروها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله فَإِنْ أَرَدْتُمْ أن الله وَأَخْرَجْتُمْ حليم لا جناح عليكم إن عَلَيْهِمْ النساء ما لم تمسوهن أو مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن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 دَيَّ لَهُمُ غَضَلَنَا نَلِكَن نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله قَالَا هَل عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا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 وصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف ظرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم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 قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرخ علينا صبرا ربنا فَرَغَ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبَتَ أَقْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن